الوحدة الخامسة الأعداد واحد استمع إلى الأرقام وأعدها ثم أشر إليها بالأصابع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة